مَن خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هم خَيْرُ الْبَرِيَّةِ عند ربهم جَنَّاتٌ مِنْ تَحْتِهَا نَهَرٌ جَنَّاتٌ عِنْدَ من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربا